موضوعنا لا زال من تتمه ما سبق موضوع الحجاب الذي هو و س ي ل ة من وسائل ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة في الحفاظ على عرض ونسب المسلم وتقدم فيما مضى أ ن ع ش ن ا مع قول الله جل وعلا في ص و ر ة ا ل أ ح ز ا ب يا أ ي ه ا النبي كل أ ز و ا ج ك و بناتك و نساء المؤمنين يضنين عليهن من جلابي بهن ذلك أ د ن ى أ ن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم ا وكبراين وسمعنا أ ق و ا ل أ ه ل العلم في التفسير وهم يفسرون هذه ا ل آ ي ة وكل تلك ا ل أ ق و ا ل هي أ د ل ه و ا ض ح ة و ص ر ي ح ة على أ ن وجه ا ل م ر أ ة ع و ر ة و ز ي ن ة يجب أ ن يصدر و ا ل آ ن إ خ و ا ن ي نريد أ ن نتابع الحديث عن الموضوع وبالخصوص نتعرض للاستثناء الوارد في س و ر ة النور عند قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إ ل ا ما ظهر منهن إ ن ا ما ظهر منها عفوا ف م ا ا ل مراد بهذا الاستثناء وماذا قال أ ه ل العلم في التفسير في هذا الاستثناء إملأ أمام يعمر يجازكم اللي الله فراغ شي بخير يا إ خ و ا ن اذا تقدمنا إ حناوى بنسبوا باب ا ل م ع ص ي ة ل ل آ خ ر ي ن لكن ح ا ل ة إ ذ ا ت أ خ ر ن ا حركه نسبوا ك ل ل آ خ ر ي ن باش يتخطىوا ا ل ر ك ا ب ه هو منهي عنه جزاكم الله ا ل ا خ ر ي ر ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها الوقت إ خ و ا ن ي ضيق ولا يسمح لي أ ن آ ت ي بجميع أ ق و ا ل أ ه ل العلم في تفسير هذه ا ل آ ي ة والخصوص في تفسير هذا الاستثناء لكن كما يقال ما لا يمكن كله لا يترك ج ل فساتي اليكم ببعض ا ل أ ق و ا ل إ خ و ا ن ي من العلماء من قال ولا يبدين زينتهن إ ل ا ما ظهر منها المعنى لا يظهرن شيئا من ا ل ز ي ن ة ل ل أ ج ا ن ب إ ل ا ما لا يمكن إ خ ف ا ؤ ه كالرداء والثياب وما يبدو من أ س ا ف ل الثياب وغير ذلك مما لا يمكن إ خ ف ا ؤ ه وقال بهذا القول عبد الله بن مسعود والحسن البصري ومحمد بن سيرين و أ ب و الجوزاء و إ ب ر ا ه ي م النخاعي و غيرهم من أ ه ل العلم من ا ل ص ح ا ب ة و التابعين و غيرهم فما معنى هذا القول هؤلاء العلماء و على ر أ س ه م الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود كيف قصر الايه ن إلا منها يظهرن من زينتهن للأجانب إلا لا ما شيئا ظهر أي يبدين شيئا لا شيئا من زينتهن ل ل أ ج ا ن ب إ ل الا انظروا ء هؤلاء كيف يفسر عند إلا ما لا يمكن إ خ ف ا ؤ ه إ ل ا تلكم ا ل ز ي ن ة التي لا يمكن ل ل م ر أ ة أ ن تخفيها مستحيل ان في حق ا ل م ر أ ة أ ن تخفيها فهذا هو المستثنى فهذا هو الاستثناء من ا ل ز ي ن ة ل أ ن كي ز ي ن ة لي ممكن ل ل م ر أ ة ب ن تخفيها وكاين زناء لا يمكن ل ل م ر أ ة ب ش تخفيها فمثلا الوج ه تقدم ان هذا من ا ل ز ي ن ة ا ل خ ل ق ي ة ايضا اليدين وما فيهما ن ن ل ل الساقين ح ي وايضا و من ا ف ي ه من الحلي والخضار وايضا الشعر وكل ذلك عند ا ل م ر أ ة هذه ا ل ز ي ن ة يمكن ل ل م ر أ ة بشتخفية ي ه ان للمرأة تستطع لكن ك ي ن أ ش ي ا ء اللي م ك ا ش ي ا ل م ر أ ة ب ا ش تخفيها فهذاش؟ في ق لكنها الرداء فمثلا المراجات ولبسة ب لبسة الحجاب س اللي الحويج ديالة جات الكبير يعني اللي يعني تحت ثم من و ع ن ن د احنا الان في م ر تخفيها ب الجلاب جات الجلاب باش لبساته ة جات الفوق ل لبسات... من ا باش ا ل ل ب س ت من ل ف و قلك هذي ا ح ج ا اللي ب ن س م ي ه ا ا ل ر د ا ب هذي الجلباب او الخمار أ و ي ي ع ن هذا وش, وش ي من ك عفص الاشياء م ر نتستروه يتستر ه ذ ولما ي ت ر ا ل ش ل ل ولما تعملُم جلباب الفق الفق...ه يتعملُم جلباب الفق الفق..يوه الإي ل ه هذا هذي هذا هذا هذا.. هذا ا يتستر..إذا غاد يتستروا, إذا إذا? إذا ا ا ب وش و تتسترش ينكيش ش تثتر أخر يتستر أخر معّرَ من من من من عصص عصص أ التي لا يمكن إ خ ف ا ؤ ه ا لذا الله عز وجل اسستنا هذا لا يبدين زينتهن إ ل ا ما ظهر منها و أ ي ض ا ما يبدو من أ س ا ف ن الثياب فمثلا المرأة هذا من حقها تلبس لبسه لبسه من تحت وكل ا شيء ا ل جلب من جلب من فوق وكتبسه ل من فوق أ ح ي ا ن ا ت ك ا ل أ س ا ف ن الثياب ا ل ا ل ت ر و ا لبثه ديالة ا ل س د من تحت كي يظهر يظهروا من تحت الجلب إ ذ ا فهنا هذا حرج على ا ل م ر أ ة وسعي للمراه ى بشت... ا يعني ب ش تخفي هذا احيانا يظهر اذا فهذا لا... لا شيء فيه ا س ت ث ن ا ه الاسلام فقال الا ما ظهر منها وهذا هو ليس تفسيري انا بل هو تفسير اهل العلم وعلى راسهم عبد الله بن مسعود قال كالرداء والثياب وما يبدو ان يظهر من اسافر الثياب هذا ق و ل تفسير اخر واهل هذا التفسير هم التفسير علماء ا ل ش ا ف ع ي ة وعلماء ا ل ح ن ا ب ل ة قالوا إ ل ا ما ظهر منها أ ي بدون قصد ولا عمد مثل أ ن يكشف الريح عن نحرها أ و ساقها أ و شيء من جسدها ه بظهركم ا فمثلا المركة كمان تلبس الحجار ديالا لم يمكن م تلبس لضرورة لقضاء حاجاتها إلا وتخرج تتحجبت حاجاتها تتقضى ن و ل ص ل ة الرحم و وما ل ى ذ ل ك و ل ي دي ه الحجاب د ي ا لما ه ل خ ر ج تفجت في وجه الريح فالريح كشف حجابها وظهر شيء من جسمها تربما وتكشف تكشف بتهذا تسكت النقر نقر ده الريح وظهرش ظهرش ظهرش ضرورة المرأة ذهب بها العمق منها عمل عندها دياله دياله او الخيضة دياله او ظهر يعني ظهرش حاجة منها. يعني دون قصد. دون هي جد ضرورة. او مثلا الطريق اذا هي ده هي يعني شوية في شوية في شوية يعني مسعن دون دون ولكن قصد جد مشف تحس يعني لما تطيح يعني تظهر شيء من ز ي ن ي ا ن ل د ا خ ل ي ة وما الاسلام يوخذها ا على هذا و ل ما يوخذها ا لا وهذا معنى قول الله عز وجل إ ل اي ما منها ظهر أ بدون ق ص ب وبدون عمد المراه م ض ط ر ة إ ل ى ذلك وهذا ق و ل القول الثالث وقال به سعيد بن جبير هذا القول اسمعوا لغد عمد قال به سعيد بن جبير وعطاء و ا ل ن ا ل ك ي ة و ا ل أ ح ن ا ف وغيرهم ونسبه ذ ا القول ا إلى ل ل عبد هذا بن عباس ونسبة ه القول الى ذ ي سنسمعه إ ل عبد الله بن عباس فيه بحث ونظر ف ي ه ما معنى هذا القول قالوا معنى قول الله إ ل ا ما ظهر منها إ ل الا ا و و ج ه ل ل ك ف ي ن إ الوجه ا والكفين وقال بعضهم إ ل ا الخاتم والخلخان والسوار و لا يبدين زينتهن على هذا التفسير لقلب سعيد بن جبير و ع ط ى ق ل به ا ل م ا ل ك ي ة و ق ل به الاحناف و ن ا ب و ل ت ه ا ن ل ب ه ذ ا ا ل ق ا ل ى ع ب د ا ل ل ه ب ن ع ب ا س قالوا ما معنى إ ل ا ما ظهر منها إ ل ا الوجه و الكفين وهذا هو المعتمد عند من يقول أ ن الوجه و الكفين ليسا ب ع و ر ة اعتمادهم هو هذا الاستثناء و اعتمادهم هو هذا القول إ خ و ا ن ي ا ل إ م ا م ابن كثير رحمه الله يقول في تفسيره بعد ما عرض القولين وأندبهكم أ ق و ل لكم إ ن رجعت إ ل ى ابن كثير تجده أو تجدونه يحكي هذا القول ويحكي هذا القول لكن عنده ترجيح و إ ن لم يتنبا إ ل ي ه الكثير عنده ترجيح لقول عبد الله ا بن مسعود فمن ترجيحه لو انه صدر به ب د أ به وكما يقال التصدير من علامه ة ا ل ت ش ي ر التشهير ص د ي ر من علامة ل ا ت ف إ ذ ا كان في ا ل ق ض ي ة قولان أ و أ ق و ا ل وجاء المؤلف ب ا وجاء ا ح ث ل بواحد من ا ل أ ق و ا ل في ا ل و ا ج ه ة وفي ا ل ب د ا ي ة ذاك دليل على انه يرجحه هذا من جهه ة من ج ة أ خ ر ى أ ن ه لما ذكر قول ابن مسعود في تفسير ا ل آ ي ة قرره وتركه كما هو لكن لما ذكر قول سعيد بن جبير و ع ط ى ومن تبعهم يعني علنا قال وهذا أ ي قول سعيد بن جبير و ع ط ى ومن نحى نحوهما ونصب قلت هذا القول إ ل ى عبد الله بن عباس هذا القول قال وهذا يحتمل أ ن ه م وهذا يحتمل أ ن يكون تفسيرا ل ل ز ي ن ة التي نهينا عن إ ب د ا ئ ه ا إلى أن قال أن ويحتمل أ ن ه م أ ر ا د و ا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين وهذا هو المشهور عند الجمهور ثم قال ا بالحديث الذي رواه داودا الحديث الإمام لما اذكر القول إلا ما ظهر منها إلا الوجه والكفين قال هذا ل إلى لذلك يقول ويستأنس أبو القول في سننين آخرين كثير سنبتر بن ح ظهر هذا في ق ا ل يحتمل أ ن يكون كذا ويحتمل أ ن يكون كذا وكما يقال ما احتمل واحتمال سقط به الاستدلال كيف يحتمل ويحتمل ق ا هذا القول إلا الوجه ا ل ل ك ف يحتمل ن قال ي أ ن يكون تفسيرا ل ل ز ي ن ة التي نهينا ل ن س اي ء عن إبدائها ف ل ه ؤ ا ء ا ل ع ل ا م ه ؤ ل ا ء ا ل عن ل لاستدلال م ما ا كيفصروا ء شيء إ م ا كيفصروا للزينة ولا ب د ي ن ز ي ن ئ ه ا ثم جاؤوا في السور الزينة قالوا الاحتمال احتمال انا ا ا احتمال احتمال فاهمه الامام ن ابن م هو ك ث ي ق ا ل نعم و ي ح ت م ل ن ه م قالوا اهل العلم فمن فلينظرها ارادها هناك قال ه الوجه والكفين وقال هذا احتمال هذا هذا الاختماع هو ذ ا ه أن ه ؤ ل النشور ء أرادوا ل و ج ه ا ك ف ي يعني ترسير للستة قال ل هذا ا هو عند أ ه ل العلم عند جمهور العلماء ثم قال و ي س س ت أ ن و ك ل م ة ي س ت أ ن س هذه أ ي ض ا تبين على أ ن ه يضاعف قول من قال الا الوجه والكفين ويستأنس لهذا القول بالحديث الذي رواه سننه في, سنان في وذكر سند الحديث فقال حدثنا يعقوب بن كعب ا ل أ ن ط ا ك ي ومؤمل بن الفضل الحراني أ قال أ خ ب ر ن ا الوليد عن سعيد بن بشير عن ق ت ا د ة عن خالد بن دريك عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن أ س م ا ء بنت أ ب ي بكر دخلت ع ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ف أ ع ر ض عنها وقال يا أ س م ا ء إ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا بلغت المحيض لم يصلح أ ن يرى منها إ ل ا هذا و أ ش ا ر إ ل ى وجهه وكفيه قال ابن كثير لكن قال أ ب وابو د و و د أ حاتم الرازي هو مرسل خالد بن دريك لم يسمع من ع ا ئ ش ة رضي الله عنها والله أ ع ل م انتهى كلام ابن كثير من الجزء الثالث ومن ا ل ص ف ح ة ا ل ر ا ب ع ة والثمانين بعد ا ل م ئ ة ا ل ث ا ن ي ة وهذا إ خ و ا ن ي هو من ا ل أ ش ي ا ء التي يتشبث بها في القول ب أ ن الوجه والكفين ليس ب ع و ر ة يستدلون أ ي ض ا كما يستدلون بالاستدلاء في ا ل آ ي ة وسمعنا ما فيها يستدلون أ ي ض ا بحديث ع ا ئ ش ة حديث عائشة رواه أ ب و داود في سننه هو الوحيد من مصادر أهل الوحيد والجماعة أو من مصادر السنة مصادر السنة من من هذا المصدر هو الوحيد الذي خرج فيه عن ن الحديث هو أبو داود ا ل س ن هو ب م ت ن ه سنن د داود د ه هكذا قال آقال أبو ح ث ابو ي ع ق و بن كعب الأنطاقي هذا هو شيخ أبي داود وأيضا الفضل وهذا الفضل مؤمن بن داود هما معا قالا اخبرنا الوليد عن سعيد بن بشير وعقلوا على ل هذا ا ا سعيد م هذا س ا بن بشير هذا من روات هذا الحديث سعيد ا بن بشير عن ق ت ا د ة عن خالد بن دورايك عن ع ا ئ ش ة هذا هو ا ل ت ن د المتن ان اسماء بنت ا ب ي ب ك ر يعني الاخت ع ا ئ ش ة هذه السلفه بالنبي و ل ك ن ل ا ر ا تكون اراد ان ت اراد ان تكون اراد ل ن تكون اراد ان و اراد ان ت ع و ن اراد ان اراد ا اراد ا اراد ان ت ك اراد ان تكون اراد ن ت و ن اراد ان تكون اراد ان تكون اراد ا و ن اراد ان تكون اراد ان تكون اراد ان تكون اراد ن ت اراد ان تكون ا ا د ان تكون اراد ا و ن ا ل ا د ان تكون اراد ا اراد ان و ن اراد ان تكون اراد ان ه ك اراد ا و ن ا ا د ان تكون اراد ان ت ك و اراد ان ان ت ك و اراد ان ان ان تكون اراد ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ا ل ان ان ان ان ان ان ان ان ان ا أن ن يرى م ه ان إلا إلى هذا وأشار إلى وجهه وكفيه ا ل م ر أ ة إ ذ ا بلغت المحيض لم يصلح أ ن يرى, يرى منها إ ل ا هذا و أ ش ا ر إلى وجهه إذن وجهه وكفيه الى و فيقول ا الحديث لا الحديث إذن دليل صح ع أن ا ل وجهه ة عورة مش مش معنى عورة وأن الكفين عورة. جزء المرأة تخرج وكفيه ي ع ل م ن ذي لك ذلك ع ر لكن الحديث لم يصح ابو داود هو الذي روح وابو داود نفسه اسمعوا لابي داود ومن أ ر ا د أ ن يقف على القول بنفسه فلينظر إلى السنن. فلينظر الى س ن ن فلينظر ل إ السنن وبالخصوص في الجزء الحادي عشر سحاء من عون المعبود يعني الذي يشرح سنن أ ب ي داود أ ب و داود لما راى الحديث ماذا قال قال وهو مرسل هو أي الحديث مرسل ثم بين ذلك فقال خالد بن دريك وهذا من ر و ا ة الحديث خ ا لم د بن ل يسمع من عائشه ة عائشة عائشة لم اتلقاش يسمع من عائشة يعني ما وما سمعش يعني ن ا ما رواة اللي عائشة ذاينما الحديث كيروي عليها كل سنة دي الحديث هو هو كيروي كيروي من شيء أشي في سنة على كل دي عن قتاده عن خالد بن دريك عن عائشه ان اسماء ه فعلت كذا وكذا للحقيقة عائشة إ ذ ا ك ي ن سقف ك ي ن انقطاع لذا أ ه ل الحديث حكموا على الحديث ب أ ن ه منقطع ا ل س ن ة والحديث إ ذ ا كان منقطع ا ل س ن ة فهو ضعيف لا يصح للاستدلال به قال أ ه ل العلم ف إ ذ ا كان هذا كلام أ ب ي داود فيه ولم يرويه غيره فكيف ي س ل ح للاحتجاج والذي قال هذا هو الشيخ الصابوني في كتابه روائع البيان في الجزء الثاني الصفحة 159. بل الأكثر من هذا إذن ها واخذت لنا الحديث وأن الحديث فيه انقطاع فالراوي الذي يروع عن عائشة لم يسمع منها وإذا بل علّة لم لم والانقطاع بل الأكثر في فيه فهناك 159 ثبتت وأن أخرى يروع من يسمع يسمع منها من إذن يعني عن انقطاع ضعف أ ن ا ل إ م ا م المنذري قال في إ س ن ا د الحديث سعيد بن بشير هو ابو ل ل الذي قلت لكم ر ج ت ع عبد الرحمن النصري نزيل, أو النصري نزيل دمشق مولى بن نصر وقد تكلم فيه غير واحد هذا الراوي أ ي ض اي تكلم ف ه أي تكلم في عدالته ب أ ن ه راوي ضعيف تكلم فيه غير واحد من اهل العلم وهذه ا ل ع ل ة ا ل ث ا ن ي ة تظهر لنا في الحديث اذا الحديث بعض رغوته ف كل ما فيه وهو سعيد بن بشير وايضا فيه انقطاع فان خالد بن د ر ي ق لم يسمع من ع ا ئ ش ة رضي الله عنها وهذان العلتان كافيتان للقول ب أ ن الحديث ضعيف لذا قال أ ه ل العلم الحديث ضعيف و إ ذ ا كان الحديث ضعيفا لا يصلح أبدا للاحتجاج في ا ل أ ح ك ا م اتفاقا وخصوصا في موطن النزاع لذا المسألة كل الأحكام الحديث الشيء ذلك الحديث الحديث العلماء هذا كان ومتنازع باتفاق من من ضعيف ضعيف بعض في في ش و ز و ا العمل به في ف ب ا ئ ل الاعمال ومع ذلك اشترطوا شروط أما في أ ن ه كان قبل نزول آ ي ة الحجاب ثم نصف بها أ و أ ن ه محمول على ما كان إ ذ ا النظر الى الوجه والكفين لعذر كالخاطب والشاهد والقاضي قال قل سلمنا أن الحديث لا لها كذا فالحديث المراد كان لك لهم محمول يكون يكون منه أنه حسن أن أو صحيح الحجاب قبل يعني قبل م اما ينزق الله عز وجل يا ايها النبي أزواجك ورناتك ونساء عز لأزواجك الله وجل قل ل م عليهم ن ن يدنين ي لما ا كان لنا ح د ي ث قبل لما نزلت هذه ا ل آ ي ة فتكون الايه ن ا س خ ف ا ل ح د ي ث اما ضعيف واما م ن ص و ر اذا لم ن ك ن لا بالضعف ولا بالنسخ فقراه العلم فهو محمول على العمر و ا ل ض ر و ر ة قالوا المرأة إذا ضرت اذا الى ان يرى منها وجه الكفين فيجوز لها ذلك ويقول حديث محمول على هذا مثال ذلك كفي ح ا ل ة ا ل خ ط و ب ة اذا جاء الخطيب ليخطب ا ل م ر أ ة فهو اراد ان يراها ومن حقه ان يراها فلينظر الى وجهها وكفيها او كذلك ا ل م ر أ ة اذا تحملت ش ه ا د ة وارادت ان تدري بها. بها عند القضاء عند الشرعي الكاذي فيسرحه إلى ويراها ج ه ه ا و أ ض ا العقد عليها عند ي العادل إذن ففي هذه فيكون محمل عليها. إذن بهذا اذا ل وجدنا فيكون لل... ا اذا إ كان ا ل ح د ي ث ضعيف أ و م ن ص و ب او على القول ب أ ن ه ليس بضعيف وليس ب م ن ص و ب فهو محمول على كذا لم يبقى في الحديث دليل على أن الوجه والكثبين ليس يبقى في بعورة أن ولا يجوز يعني ابداءهما ليس يعني الحديث م ا ف يوجد دليل على هذا أ ي ض ا ا ل آ ي ة ا ل ل ي ك يستدل و ا بها إ ل ا ما ظهر منها سمعنا أ ق و ا ل أ ه ل العلم و أ ك ث ر أ ق و ا ل أ ه ل العلم و أ ك ث ر العلماء لا من ا ل ص ح ا ب ة ولا من التابعين ولا من غيرهم أن إ ل ا ما ظهر منها إ م ا ت ح م ل على ما يظهر بدون قصد وبدون عمد أ و على الثياب وعلى الزينه التي لا يمكن إ خ ف ا ؤ ه ا ولا يمكن سترها وبهذا يعني تنحل ا ل م ش ك ل ة إ ن شاء الله فلم يبق دليل على أ ن الوجه ليس ب ع و ر ة وليس من ا ل ز ي ن ة و إ ن م ا هو كذلك أ ي ن الوجه ع و ر ة و إ ن الوجه ز ي ن ة ومن ا ل ز ي ن ة الخلقيه بل هو أ ص ل الجمال واصل أ ص ل ل ز ي ن ة و أ الفتن كما قلت لكم إ خ و ا ن ي سابقا من, من أشهى فكروا ي المرأة ف من أ ش ه ى في المراه هل شعرها أ م وجهها اشكو ان الرجل لكي اعشق في ا ل م ر ا ة ايه والشعر ديال و او ل الوجه ديال قطعا الوجه هو أ ص ل الجمال هو أ ص ل ا ل ف ت ن ة ف إ ذ ا كان الشعر يجب ستره فالوجه من باب أ و ل ى و أ خ ر ى يجب ستره أ ي ض ا ثم أقول أ ر ي د في ا ل أ خ ي ر أ ن ننبه على نقطتين مهمتين فأقول إن الأئمة إن الذين قالوا ب أ ن الوجه والكفين ليس ب ع و ر ة اشترطوا أ م ر ي ن أ و ل ا أ ن لا يكون عليهما شيء من ا ل ز ي ن ة ثانيا أ ن تكون ا ل ف ت ن ة م أ م و ن ة أ م ا في الحالتين فالجميع متفق على تحريم الكشف و ا ل إ ظ ه ا ر ولا شك ما معنى هذا نقطه ة ا ل ل غ ب غ ل ن ب ه ر في الموضوع قبل أ ن أ خ ر ج من الموضوع العلماء اللي قالوا ا ن ما ظهر منها الا الوجه والكفين وقالوا ان الوجه والكفين ق مش عوره اشترطوا امرين الامر الاول ان لا يكون على الوجه والكفين زينه اخرى م ك ت س ب ة ومضافه الى ذلك كيف ذلك اذا كنا جائز للمراه تخرج و ج ه ا ل ل ي ستخرج م ن ه ا ا ع د ي ة عادية ما ف ي ه ذلك ما فيه ما اسبغا ولا فيه فيه شيء ل ن حين الان وهذه م س ؤ و وهذه ل ي ة م ش ك ل ة كي تحملوها العلماء ا ل آ ن لكي يقولوا ان الوجه ليس بعوره ويجوز المراه تخرج هكذا المراه تقف امام المراه ل ولكن ا للمسجد ل ساعه ن او ل ا ة ل ن و ر أ ن ت م تعلمون ربما أ ع ل م مني ما تفعله ا ل م ر أ ة عندما تريد ا ل خروج العلماء نقروا هذا القول هكذا. هكذا. براءوا هذا, هذا الحاجة إخواني في في الله إخواني أنفسنا الله نسائنا النساء الله فلنتق ولنتق وعلى يتقين وعرضهن ودينهن فهم في في في أنفسهن من أن إذن أ م ا ا ل م ر أ ة إ ذ ا وضعت ا ل م س ا ح يعني يعني وضعت غ ا ت على وجهها المناكر على وجهها هذا باتفاق أ ه ل العلم حرام عليها أ ن تخرج هكذا الشيء باتفاق كيش كفاء الكفين كشف اللي اللي يشف يعني الأمر الثاني اللي مشاعورة وحد قالوا الوجه وجهه وجهه قالوا وأن تكون محمولة الفرح حتى العلماء فهذا ملاجز ما هكذا الأمر اشترته العلماء الفتنة حلقة فرج تفرج وان تكون ا ل ف ت ن ة م أ م و ن ة كيف ذلك مثلا لا غادي تخرج وجهها وما تفتن احتوحي ي عيال ن م تفتن يعني ت لا تلتفت ي ت لا لليمين ولا الشمال اذا اشترت اشترت بالحياء و ا ل ح ش م ة واذا تكلمت تكلمت بالحياء والحشمه ما تكون ما في وجهة الفتنة. اما اذا كانت ا ل ف ت ن ة كحالتنا هذه انظروا للنساء ماذا يفعلن ا في الشوارع كل شيء يغض ب ص ر ة إ ي ن ا ل م ر أ ة انظروا للنساء ماذا يفعلن امام, اللي، أمام اللي، اللي، اللي، التجار ا ل م ر أ ة عمره لا تحت في بيتها لكن ل م ا تخرج عنه د ا ل د ج ا ج ج لما ت خ ر ن او اللغات ا ن ا ل ا ح ذ ي أرى م ا ت ش و ف من الضحك و أ ر ى م ا ت ش و ف من التغزل و أ ر ى م ا ت ش و ف من المطر وثم لما ت كلها هذا حرمت قالت ل ل ا و ا ل إ س ل ا م اعطاني من رخصه ب ش ن خ ر ج وجه عريان و ش ن خ ر ج يعني, يعني دي عريان العلماء العلماء في يكون فيه شي مشاكل عادي مشاكل كذلك ان تكون الوجه اشترطوا مأمولة ان الفتنة ما أ م ا إ ذ ا كانت هناك ف ت ن ة فلا يجوز فحرام باتفاق هذه ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى التي ل ي ي ب غ لا ي ب ق ش الاعتذار و م ا ي ب ق ش الناس يتخبعون النور هذا القول ه ذ انظروا ا ل آ ل ه ماذا اشترطوا ثانيا إ ن هؤلاء ا ل أ ئ م ة ه لقالوا ع ل ل م ا ء ه ذ ان القول لقالوا ب أ الوجه والكفين ليس بعوره ليس معناه عندهم أ ن ه يجب كشفه أ و أ ن كشفه سنه ة أو أن ك ش ف سنة وستره ب ض ع ة ف إ ن ذلك مما لا يقوله مسلم و إ ن م ا معناه لا حرج في كشفهما وخصوصا عند ا ل ض ر و ر ة و أ م ن الفتنه ة كيف ذ هذا ا العلماء اللي قالوا الوج والكسفين ما شعورا ما الكلام واش المعنى هذا الكلام دياله معنى دعاة كما المرأة كيقول الآن تحريغ يقول ع ن ي ي و الان آ ن ل ل العصري ق يقولوا و مادم ا هذه ل ستر الوجه و س ط ر الكفين ب ي د ع ة النقاب بدعه ي لا تنسوا ل و و ا من هذا الموضوع قال إنما من الكلام م ديرهم هو ه أ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا اضطرت للخروج و ر ت ل ك ش ف وجهها ا ل ك ف فلا حرج في, ذلك خصوص عند لا حرج في ذلك اما حتى نقول ب ا ل ب د ع ي ة أ و حتى نقول أ ن الكشف س ن ة هذا لا يقوله أحد ل احد يقوله أ الا من في قلبه مرض إ ل ا من هو تابع ل أ س ي ا د ه من الغرب الكافر و إ ن م ا معناه لا حرج في كشفهما و خ ص و ص ا عند ا ل ت ر و ر ة وعن ا ل ف ت ن ة ف ت ق و الله إ خ و ا ن المسلمين واتقين الله أ خ و ا ت المسلمات و ن ط ل ب من الله عز وجل وعن ي ش ع ل ن ا من ا ل ذ ي ن ي س ت م ع و ن القول في ت ب ع و ن أ ح س ن ه آ م ي ن والحمد لله رب العالمين <تصفيق> وحمد الله و ا ل ع ا ل م ي ن و ا ل ع ا ق ل ل ن وحمد ا ل ا ل ظ ا ل م ي ن صلى الله و س ل م وبرك د ا ل ى سيدنا وحمد ب ي الله و ي م ن ا وقرة أعيننا م ح م د ع ل ى آ ل ه و ص ح ا ب ت ه أ ج م ع ي ن ومن ت ب ع ه م ب إ ح س ا ن الله و ل م د الله وحمد الله ك و ح خ د ا ل ل ق و ل يعني ل ه ذ ه الخطبة و ل ل خ ط ب ت ي ن ا ل س ا ب ق ت ي ن أن الله و ح م و ا ج ب شرعي على ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة أ ن الحجاب واجب شرعي على ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة كل م ر أ ة م ؤ م ن ة كل ز و ج ة مؤمن أ و بنت مؤمن أ و ا ف ت مؤمن هي د ا خ ل ة في قول الله عز وجل يا أ ي ه ا النبي كل أ ز و ا ج ك وبناتك ونساء المؤمنين ومن أ ر ا د ت أ ن تخرج من هذا فلتخرج ونساء المؤمنين اذا الحجاب واجب شرعي على ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة يبقى الحجاب صفته ايه كفك ي الحجاب ما سمي الحجاب حجابا الا لانه يحجب ويستر محاسن ا ل م ر أ ة عن الاجانب فعلى ا ل م ر أ ة ان تستر محاسنها وان تحجب مح... مح... جميع محاسنها عن الاجانب واكبر محاسنها واعظم محاسنها وجهها لانه هو محل نظر هو الوجه هو محل ا ل نظر فعليه فعليها أن... ان لا تظهر وجهها واذا اردنا المراه أهل ا ع ن ض ل ل م و ل اذا نبدعهم نقول ولا حق في شيء إ أ ر د ن ا أن نفتح للنقصة نقول ساوية المرأة إذا نعم ب ط ر ت واسمعوا المرأة إذا بطرت ك أ ن يراها الخطيب ط ر ت ك أ ن تؤدي ا ل ش ه ا د ة عند القاب الشرعي إ ذ اذا اضطرت منها العادل أو شاهد, شاهد ليكتبوا عليها العقد لأن عدل أو يسمع في إ اضطرت في هذه المحاضره ل ن عندهم、مرض. يعني م ض مرض يسمى شيء حسن ما بالنقاء بسط ولا عرش ر ت خ ج ا كما يعني بالنقاء على وشاء في ا ل حالات د ي ا ل ض ر و ر ة ف يشوز الحالات ديال أ للمراه ان تخرج ووجهها ظاهر م ا ش م ستور بشرطين أ ن تكون ا ل ف ت ن ة م أ م و ر ة الشرط الثاني أن ل ا تزين وجهها بالصبغات و ا ل ق ح ل وما الى ذلك ان مجتمعنا مملوء ب م ر ض ا ل ك ل و ب اذا كان الله عز وجل قلب المرضى فكيف ي قلبه مرض ف بالوجه فكيف بالنظر فلا فيطمع في المعروفة فيه في في فكيف بالكون الذي قلبه وقلن قول الله المجتمع لكي القوم المرض المرض يتكذل القوم سبحان اذا مرضا ايه في ايه في في اذا كان في فكيف اذا, فكيف إذا رأى وجهها تخبعن خضوع يطمع يطمع يصنع مرض رأى فكيف إ ذ اذا رأى ملابسها فكيف إ ر أ ى محاسنها م الداخليه ة سبحان الله لكي تماما للمشاهدين طرق ديرفينه لشك انه غدير كافحرم لكي تمام شوهار ودير كافحرم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك حرمين و انك حرمين و بينهما و بينهما م و ن مشتريات ليست فلن ت ا خ ش و ه ا ف ق د الصبر ع ل ى د ي ن ه و ا ر ب ي ف م ن تاخذ ش و ه ا فقط الصبر عديني و ا ر ب ي ومن وقع في شوهارم فالراعي يرعى حول الحما يوشك أ ن ي ر ت ع فيه أ ل ا و إ ن لكل ملك ا ل حما أ ل ا و إ ن ح م ا الله محارمه أ ل ا و إ ن في الجسد م ض غ ة إ ذ ا صرحت صرح الجسد كله و إ ذ ا فسدت فسد الجسد كله اللهم ا ق ن ا لما تحبه و ت ر ض ا ه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه و أ ر ن ا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن ن سواك اللهم اهد شبابنا واهد نساءنا واهد الرجال إ ل ى ما فيه الحق يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين ووفق ملك البلاد إ ل ى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين اللهم كلنا وليا ونصيرا اللهم كلنا و ل ي و ن ص ر ا ل ل ه م اصلحنا بما ص ر ح به أ و ل ن ا اللهم رد بنا إ ل ى دينك ردا جميلا يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم على محمد و آ ل ه وصحبه وسلم تسليما